ضحكت فقالوا ألا تحتشم بكيت فقالوا ألا تبتسم بسمت فقالوا يرائي بها فقالوا بدى من ضحكت فقالوا الا تحتشن بكيت فقالوا ألا تبتسم بسمت فقالوا يرأي بها عبست فقالوا بدى من كتم صمدت فقالوا كليل اللسان كلمت فقالوا كثير الكلام حلمت فقال صنيع جبان ولو كان مقتدرا لنتقم ولو كان مقتدرا لنتقم ضحكت فقالوا ألا تحتشين؟ بكيت فقالوا ولا تبتسم؟ بسمت فقالوا بها عبست فقالوا بدا من كتم؟ ضحكت فقالوا ألا تحتشين؟ بكيت فقالوا لا تبتسم بسمت فقالوا يرائي بها عبست فقالوا بدانا كتم بسلت فقالوا لطيش به وما كان مجترئا لو حكم يقولون شذ اذا قلت لا واما حين وافقتهم واما حين فادركت اني مهما ارد رضا الناس لا بد من ان اذم فادركت اني مهما ارد رضى الناس لا بد من أن أذم